المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانوا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون Raih-kaukauk её yang digerростkan. Jadi Allah, after-birakan yang susah, suara Allah secaraolla. Terceramanya, dan kril jamais terserson. Dan jomip ayat,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 إن الله عزيز الحكيم، إذ يغشكم العاس أمانة منه، وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به، ويذهب عنكم رجس الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويسبب به للأقدام.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 وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا الْنَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْمَ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 اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَاِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاِن تَعُودُوا عُدْوَانَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ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 واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah apa yang kami beritahukan kepadamu,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 وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُولَنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَ إِنْ كَانَ هَذَا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 وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ يَقُضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَنَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 خاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء ديلهم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ العقاب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 Lauanfakul Tama fi al-Ard jami'ama al-laf' tabin qulubim, Walakin Allah al-laf' binhum. Innuhu azizul hakim. Ya ayuhan Nabi, yuhasbuk Allah wa man ittabak min